أنا لست ممن قال كان أبي بل قلت للأكوان هانذا عزم وإصرار ملا قلبي لم يثنني قول لذاك وجاء كم قال لي بعض ستبقى هنا انظر لطول الدرب لن تجني ما كنت اسمعهم فذاك انا حر طليق واثقا ابني سدربي دربي من ورود كان شوكا قاسيا أولى الطريق انت عثرت أولاقي من يجود حب أهلي قربهم صدق الصديق لست أنسى أنني يوما سعيد سعادة وتفاؤلا ها انا ذاه ذا لا مستحيل يعيقني